يا جروحي لا تبالي باللي صار من زمان انتي اقوى من عيونن افقدت قلبي الامان 「『僕ら』تنسين ا ل ل صار و ا ن ت بيدك هالقرار」「やじ روحي لا تبالي بكره ت ن ت ت ن ا ل ل صار」